تبذبح حاجتك عصحاب النخوه انت شديد تبكي الدنيا ما تسوى لو طاب نفسك يتولع بشدوه اذا زرت وصت حشمه زياده افتك اذا زرت وصت حشمه زياده افتك تبذبح حاجتك عصحاب النخوه تبذبح ضقت عليك تروح لي حاضره تشد تكتب الدنيا ما تسوى ابو قابل <تضفضل> تزور عوينك حمراء تشد تكتب الدنيا ما تسوى او جنبك اقول لك خاطر الجمر تشد تكتب الدنيا ما تسوى وش انت اللي في <بالحرين> <حوور> <مساركا حاشمان> <باشبيع> دق ع الصاحب النخوه دق ع الصاحب النخوه تشبيك الدنيا ما تظوى لما بابك يتوجه بشدوه اذا زرتو وصدر يا ما تسوى هجبي بالواكد بعيالك وقشام تشديك تبج الدنيا ما تسوى همك عسى نعيش الحالك تتكسام تشديك تبج الدنيا ما تسوى هبل غيري تبد بحاجتك عصحاب النقوه تبد بحاجتك عصحاب النقوه تشبنتك الدنيا بعض شو لما قابلت سيته توجه <تصفيق> اذا زرتو وصكت حشمه سياده فكاء بحاجة تتعصى حل بالنخوة بحاجة تتعصى حل بالنخوة إذا ضقت عليك وما حدي عينك تشبيك تبجي الدنيا ما تسوى قددت الظهرت عن سجاجينك تشبيك تبجي الدنيا ما تسوى خددا بالعمل يصل بشامينك تشبيك تبجي الدنيا ما تسوى وخذ فعل شو بيفتك الدنيا ما تد سوا عايد هاي عيده هاي حجم زينب بغدا عايد صاحب النخوه اللي بد بحاجتك صاحب النخوه شو بيفتك ما تد سوا شنو ضيعت ازرقو وصدت اذا زرتو وصدت حشمت سينا ضقت من من حاجتك عصحاب النفوه تدق حاجتك عصحاب النفوه اذا ضقت عليك بداخله الحفره تشبيك تبكي الدنيا ما تدس واذا صار الذنوبك وك الجمره Raha na khawcak hindi hhal fikre Dashdi ifdi bishiddi ni abadish wa Ya bufadid tussi hudrigni bnazhra Dashdi ifdi bishiddi ni abadish wa Saha na b'huruhti, hajimil zeyna bishdi Saha na b'huruhti, hajimil zeyna bishdi Dibdi bhaji teqa'u saha'ibin ya ghoi Dibdi bhaji teqa'u نظرت لوصلكك حشمت سينا بختك نظرت لوصلكك حشمت سينا بختك على صاحب النسوه بتن علي السعيدي التوزيع عامر الطائي ادا الرادود الحسيني فاضل العبادي